الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المشكله من ب ر اشاراتنا ك م إ و إ ش ا ر ت في هذه ا ل ح ل ق ة تقول لك أ ن ت أ ي ه ا المسلم و أ ن ت ايتها المسلمه اينما كنت و ب أ ي ص ف ة كنت أ و كنت فانت مسؤول نور و لا تتغير انا المسؤوليه يقول و الله عز و جل وقفوه انهم مسؤولو ن فلن اشترى ان ا ل ل ب ي ن ارسل الى يوم و لا نسالن المرسلين فلن ارسلنا عليه ب ع ن يوم و لا كنا رائبين انت مسؤول ولا تتغيب م ا بسلك به إ ن ا ل س م ع و ا ل م ص ر و ا ل ف ؤ ا د كل أ و ل ئ ك كان عنه م س ؤ و ل أ ن ت م س ؤ و ل أ م ا م الله عز وجل سنتحدث في هذه الحلقه ا ل ق ي م ة ا ل ع ظ ي م ة وهي ق ي م ة ل ا تلقوا ب أ ن ف س ك م إ ل ى ا ل ت ه و ك ه ولا تقتلوا انفسكم إ ن الله ت ع ا ل بكم رحيما ولا ت ر ق و ب ق ي د ي ك م إ ل ى ا ل ت ه و ك ه انت مسؤول عن هذه النفس عن صيانتها ولذلك س ت ت ح س ب بين يدي ربك حسابا شديدا وسؤالا عظيما عن هذه النفس التي بين جنبيك أ ن ت مشغول عن دينك عن أ خ ل ا ق ك قرر أ ن الله زودك بالعقل والبصيره ص ر فقال كل اولئك كان عنه م س ؤ و ل أ ن ت مسؤول وعليك أ ن تترقى الى مستوى هذه المسؤوليه ا ل م س ؤ و ل ي ة التي تجعلك تتصرف مهما قلت حدود هذه ا ل م س ؤ و ل ي ة لن تجد ش خ ص ع ا ف ي إ ل ا هو يسأل لا يسال المليون ولا ي س أ ل الصبي حتى ي ح ل ولا ي س أ ل النار حتى ي ف ي ه لكنك لا ت ش ا ل أ م ا م الله عز وجل من وسيسال ه ي قام بهذه الرعايه على افضل وجه ام انه موقف لدعم رعايه ع ل ى أ س ي ق و ا عليهم ويرعاهم ピのルトサバとかピクルトサバとかピクルトサバとかピクルトサバとかピクルトサバとか。 やっさらに、ラっさらに、にゅっと s いてあった。 فكتبنا ب خ ي ط ا فما فوقه إ ن م ا هو غير ي أ ت ي به يوم ا ل ق ي ا م ة رواه ابو داود في السنه يا سلام ا ل آ ن أ ن ت رسول فسنقول لي أ ن ا مع ح ك م ه و أ ن ا مع ان م ف ي ت ي حدث المدمره ح س س ا ا ة ل أ ح ي ا ن ا إ ل ى اسرتك دون أ ن تكون مسؤولا حيدا دون ان تتعامل ب م س ؤ و ل ي ة او ك ت ا ر ه